Mm hmm. جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلّت الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرما غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان جنات النعيم وأهلها إخوَانُ صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء التسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطاني والله ما في هذه الدنيا له من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتاني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 إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تُسْعَى عن الإحسان بالإحساني كن محسنًا فيما بقى تُسْعَى عن الإحسان بالإحساني كن محسنا فيما بقى. فلربما كن محسنا فيما بقى